الحديث الاخر يوضح الموضوع بصوره اكثر اي يقول اذا تبايعتم بينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالدرع وتركتم لهذا في سبيل الله ثل الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم هذا الحديث من من الاحاديث المهمه جدا جدا في العصر الحاضر لانه وصف الداء مقرونا بالدواء وصف الدواء بهذه الاعداد الاربعه كان عن تعامل بالربا بالعين بيع العين ولعلكم تعلمون جميعا ما هو بيع العين او على الاقل نحطاط ايضا في الكلام حتى ما نظري من ناس لا بده يكون واحد اثنين بيناتكم ان شاء الله يكون بيعدد القليل لا يعلم ما هو بع العين ورسول يقول يخاطب العرب امثالكم اذا تبايعتم بالعين العين ان ياتي الرجل الى التاجر يتوااهر بانه يريد ان يشتري حاجه لنا افتراض يريد ان يشتري سياره والحقيقه لا يريد ان يشتري سياره الحقيقه يريد قرضا لكن هو يعلم انه يعيش في مجتمع اسلامي اسملا وليس اسلاميا فعلا بدليل ان المجتمع الاسلامي وصفه الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث المشهور في الصحيح مظهر المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى او بالحمى والسهر اذا المفروض في المجتمع الاسلامي انه اذا وقع الثل من افراده في ملمه في مصيبه واقتضت هذه المصيبه ان يستقرض مالا ان يجد من يقرضه قرضا لوجه الله حسنا لا يجد اليوم من يقرض هذا القرض حسنا لماذا لذا تصاقوا كانوا مشتمه بعض عن بعض ولذلك فهو يحتال يجيء غايل التاجر يقول انا اريد ان اشتري هذه الحاجه نقول هي السياره بكم التاجر يبدا بمخالفه الشريعه بيعرض بيعتين في بيع يقول هذه نقدا ب10000 وتقصيطاً بزايد الخمسمية أو ألف اليوم وقل له لا أنا ما عندي فلوس بيقول له إذن 11 ألف هو ما عنده ولا ألف هو أتى ليأخذ مالا بيقول له أنا اشتريت 11 ألف وبعد قليل إجراء العمليات كومياليات مشهب ذلك بيرجع الشاري بايعا والبائع شاريا فيقول الشاري انا الحقيقه يا اخ انا اريد انا ابيعك هذا الشيء اشريه مني يعرف التاجر انه هو بحاجه لفلوس فيبيعه بأفخس الاسعار لنفترض ان راس مال السياره على التاجر تسعة ألاف نقداً يربح ألف تقصيد ألف ونصف مثلاً فهو بيرجع بيشتريها منه بثمانة ألاف بيربح بقى رفحين الآن هو بيأخذ الثمانة ألاف وينصرف في سبيله هذه هي بإلينا وهذا موجود في بعض البلاد العربية التي كانت الامال معقوده فيها ان ينبع الاسلام الصحيح من هناك بيدينا اكياس من الارز ومن السكر تشترى بها اي طريقه ثم تباع ولم تتحرك هذه الاكياس من مخازنها الرسول يقول اذا سبائتم لدينا اي اكلتم الربا واخذتم اذاب البقر يعني انشغلتم بوسائل الدنيا وكسب النار كذلك ورضيتم بالذراء وتركتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم ذلا لا ينزيه عنكم هؤلاء يهود تحتلوا البلاد العربيه الفلسطينيه لا ينزيه عنكم حتى تري اولادينكم ارجوا الى الدين هو الجواب السابغ العلم النافع والعمل الصالح اما الرجوع الى الدين كما هو اليوم مفهوم في ما يسمونه بالحيره الشرعيه وفي ما يسمونه بالبنوك الاسلاميه وفي ما يسمونه بالاناشيد الدينيه والفنون الاسلاميه كلها تاخذ صبغه اسلاميه وهي ليس لها صله بالاسلام لا من بعيد ولا من قريب والله المستعان ايضا واكل اعمال فسيرا الله اعمالكم ورسولا ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون والله هو الشاهد غيره جزاك الله خير اي اخ سهل مجاد تفضل